فَجَعَلَهُ له غثاءا احوا سنقرئك فلا تنسى مَا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعه الذكرى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 إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك الشريفة تقلبها كيف تشاء تزيغ من تشاء وتثبت من تشاء اللهم فثبت قلوبنا على الإيمان والهداة حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا مقلبة القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن من عبادك من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم أعذنا منهم ومن أحوالهم اللهم إننا نعوذ بك من الحور بعد الكاور ونعوذ بك من الضلال بعد الهداة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والأهواء والأراء الضال ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نفتنة في ديننا ودنيانا اللهم إنا نعوذ بك أن نفتنة في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل ونعوذ بك من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وشر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والاهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفُجاءة نقمتك وجميع سخاطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عِصمة أمرنا وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشنا وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر اللهم إن نسألك نعيما لا ينفد وكرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء ونسألك الرضا بالقضاء اللهم رضنا بقضائك وقدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلناهداة مهتدين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنا عفو تحب العفو فعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعترق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك العفه والعافيه والمعافاه في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك العفه والمعافاه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا يا فارج الهم يا كاشف الكرب يا من نجي المؤمنين من الغم يا من نجيت نوحا من امواج كالجبال وكشفت عن ايوب الضر والبلاء يا من جعلت النار على ابراهيم بردا وسلاما يا من فلقتم موسى البحر فانجيته من فرعون وجبروته يا من نجيت يونس من الغم وكربات الظلمات يا من نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار وفي مواطن كثيرة نسألك أن تفرج عنا الهموم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وابتلى المسلمين اللهم رحمن طال به المرض والبلاء اللهم رحمن طال به المرض والبلاء رحمة من عندك اللهم إنا نسألك إن نسألك أنت كف عننا وعن المسلمين شر العين والسحر والمس والحسد اللهم كف عننا وعن المسلمين شر العين والسحر والمس والحسد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين الذين ماتوا على الإسلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقِهم من الذنوب والخطايا كما ينقث ثوب لا بيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما أراكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم والف بين قلوبهم اللهم اكفهم شر الاختلاف والنزاع والاهواء والفرقه اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين عليهم سبيلا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم منصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم منصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم منصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم منصرهم نصر مؤزر وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم فرق شملهم وشدت كلمتهم واجعلهم غنيمة لعبادك المجاهدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إن سفاه الأحلام قد مرقوا من الدين وخرجوا على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم يضربون براهم وفاجرهم ويكفرون عامتهم وخاصتهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجايب قدرتك اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا اللهم اقطع دابرهم وشت شملهم واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك يا رب العالمين اللهم وفِّقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفِّقه ونائبيه لكل خير يا رب العالمين اللهم اجعلهم نُصرةً للإسلام والمسلمين واقمع بهم الباطل والمفسدين اللهم أرهم الحق حقًا وارزقهم اتباعًا وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على النبي المجتبى والرسول المصطفى وأهل بيته الطيبين السادة الشرفى وأصحابه الكرام النبلى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين